الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء التاسع والخمسون في مادة النعت وطبعا في اللقاء السابق تكلمنا على تعريف النعت لغة واستراحا وذكرنا الخلاف الواقع بين المدرستين المدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين حيث بعضهم سماه النعت والبعض الآخر سماع الوصف أو الصفة وقالوا يقال صفات الله ولا يقال نعوت الله وقالوا عند الاجتماع, عند الاجتماع يقدم النعت وقالوا أيضا على أن النعوت تتعدد حتى ونكثرت كما قال المالك إن نعوت كثرت تلت مفتقرا لذكرهن أتبعا وقلنا على أن التوابع لها حكم يختلف باختلاف المتبوع كما قلنا أن التوابع مجموعة في رمز نبت دقة النون النعد الباء البيان التاء التوكيد الدال البدل القاف عطف النسق وذكرنا بعض الأمثلة وقمنا بإعراضها وقفنا على ايش على أغراض النعد لماذا يؤتى بالنعد؟ فلا أن يكون للصفة أن يكون للصفة وجه وأن يكون لها قصد فعندما نقول هذا حال لا بد أن يكون هناك سبب لذكر الحال عندما نقول هذا توكيد لا بد أن يكون سبب لذكر التوكيد. عندما نقول هذا بدل لا بد أن يكون هناك سبب لذكر البدل. كما تكلمنا على أن العامل في النعت أقوال أربعة. العامل في النعت أقوال أربعة. وذكرنا أن العامل العوامل في التوابع الاربعه أو الخمسة على خلاف في اختلف النحات في عاملها. فذكرنا ما قيل في المسألة. وذكرنا ايضا أن غالب غالب التوابع أن تكون فضله أن تكون والفضل يمكن أن يستغنى عنها وليس بالضروري قد يكون فضلة كما كلاسيتي إن شاء الله ولا يستغنى عنها مثلا حال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما المعنى لم يكتمل لاعبين حال إذا هنا لم يستغنى على الوصف وعلى الحال فيقال الحال يقال له الحال ويقال له الوصف وصلنا الآن إلى درسنا اليوم درسنا ما هو درسنا ما هي أغراض النعف أنا لا أريد أن أمر على متن ابن آج الروم مرورا كمرور الحاج بوادي محسر وإنما لابد من ذكر بعض العلل التي تتعلق بالنحو والعلل ضرورية كما أن الضوابط والقواعد والحقائق ضرورية والأضباب ضرورية لأن الأشياء كما تعرف بحقائقها تعرف بأضبابها وتعرف بقواعدها وتعرف بشروطها ولكن قبل ذلك كله لابد أن تعرف أن العلم لا يحتاج إلى أن يغوص فيها الإنسان وكما أقول لكم دائما إن علل النحو تشم ولا تفرك إن علل النحو تشم ولا تفرك الآن ما هي أغراض النعت عند النحات ما هي أغراض النعت عند النحات طبعاً إذا فهمتم الغرض من النعت يعني ستفهمون أن النعت لا يذكر هكذا عبثاً جزافاً كيفما اتفق يؤتى به لتعرف الأساليب اللغوية يعني متى يكون أسلوب بليغا فصيحاً ناصعاً واضحاً يحتاج الى أن يعرف الإنسان ما فيه يحتاج يعني يعرف ما فيه فلا يمكن أن تفهم كتاب الله عز وجل وانت تجهل إيش تجهل علوم الآلة التي تجعلك تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى فلذلك لا بد من البيان والبيان يتم على ماذا على طريق علوم الآلة كما يسميها العلماء يسمون العلوم إما عقلية وإما نقلية الآن الأغراض الأغراض اختلت فيها العلماء هناك من قال إن أغراضها كثيرة ولكن أشهارها والمستعمل منها ثمانية أغرب الغرض الأول الإضاح لماذا يؤتى بالناس هذا هو الغرض الأول أعطيني يشوف هل يكتبون أو لتابعهم أنت إذا كانوا لا يكتبون معنى أنهم لا يسمعون وإذا كانوا يكتبون ما أنهم يسمعون أو يسمعون ولكنهم لم يفهم الغرض الأول ما هو الإضاح إضاح ماذا هذا الغرض الأول إضاحي لمتبوع معرفة إذا كان المتبوع معرفة إذا كان المتبوع إيش معرفة فانعت لماذا يرتابه يرتابه للإضاح عندما تقول زرت زرت عمر زرت عمر عمر إيش ما أكثر هذا الاسم في البلد الذي زرت فيه هذا الشخص لكن عندما تقول زرت عمر الكريمة فأنت وضحت ان المقصود بالزياره عمر الكريم زرت عبد السلام عبد السلام في الحي كثر لكن عندما تقول زرت عبد السلام البخيل عبد السلام البخيل هذا يعني ما انك ميزت ايش ميزت الاسم المذكور في المثال فاذا هذا لماذا يعتبر نك للايضاح هذا الغرض الاول زرت فلانا ثم لا بد أن تذكر وهذا فلان الذي زرت قد يكون في الحج عشرات منهم لكن كيف تعرف أنه هو المقصود بالصفة بالصفة أو بالنعت فهلما تقول زرت فلانا الكريمة ونحن نعلم أنه ليس كرماء إلا فلان وإذا تقول زرت فلانا البخيل فنعلم أنهم كلهم كرباء إلا هذا فماذا نفعل أنا نكون قد رفعنا الاضاح هنا سؤال ما هو ضابط الإضاحة؟ ما هو ضابط كما قلت لكم النحو لكن يقولون صعب سلم لا النحو سهل يحتاج ان يكون الإنسان يأخذ بالضوابط الأول وبعد ذلك يكون سهل فالنحو له أبواب وله مفاتح خذ بها ويسهل عليك ان شاء الله بل كل علم اذا من اغراض النعت ما هو الايضاح الايضاح لمن ايضاح للمنعود المنعوت فيه ابهام وكيف نرفع هذا الابهام بالنعت فاذا هناك جيء لماذا للايضاح ما هو ضابط الايضاح حتى نفهم اكثر هناك ضابط ذكره العلماء هو رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق واضح المعنى رفع مصطفى هذا هو رفع ايش اشتراك. رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل ايش على سبيل الاتفاق يعني عبد السلام عبد السلام عبد السلام كثر فهذا اللفظ اشترك فيه عشرات من الاشخاص كيف نرفع هذا الاباء وهذا بماذا لانه اتفق الاسم بماذا بالنعم او هناك تعريف كنا نسمعه من احد شيوخنا هو تعريف سبحان الله كان يستعمله كثيرا يقول رفع الاحتمال في المعارف رفع الاحتمال في المعارف يعني وقع احتمال ان يكون فلان المزور زرت فلان فلان يمكن زوره مصطفى يمكن هذا يمكن هذا يمكن هذا كيف ترفع الاحتمال في المعارف بماذا بالنعت وهذا النعت ماذا يسمع عندهم النعت باش اه ايش النعت للايضاح هذا غرضه ايش جاء به لم يكتب به هكذا جزافا انما للايضاح من يذكر لنا مثالا ويطبق عليه هذا هذا الضارب الذي ذكرنا مثلا زرت حضر مصطفى الذكي حضر مصطفى الذكي حضر مصطفى النائم شؤيته ونائم حضر مصطفى الذكي كلمة الذكي ماذا وضحت لنا؟ ركزوا معي جين كلمة الذكي ماذا وضحت لنا؟ وضحت لنا أي المصطفين حضر الغالي ذكي مصطفى قبل الناتي بالنات واسماء كثيره بهذا الاسم هناك مصطفى غبيا هناك مصطفى ذكيا هناك مصطفى كريما هناك مصطفى بخيلا يعني هناك الكثير من الناس يسمون مصطفى واضح احدهم كاتب والاخر ربما ممرص والاخر تاجر والاخر آآ عالم والآخر وزير والآخر فقير كيف ترفعوا هذا الابهام وهذا يعني لتوضح بماذا بالنعم لعل هذا الغرض مفهوم اذا لم يفهم الزيل هو ضح ها مفهوم طيب الغرض الاول ما هو وانا ساسألكم عن الاغراض سجلوها جيدا الغرض الاول ما هو إيضاح. الايضاح يلي الايضاح المعرفه لأن المعرفة كما سياتي إن شاء الله الأصل في الأسماء الأصل نكرة نكرة أصل وإنما معرف فروع الأصل النكرة والمعرفة فرع عنها كما سياتي إن شاء الله الغرض الثاني ما هو الغرض الثاني تحضير أو التخصيص خد تخص سوى ليحكم غير مستعمل التخصيص يعني ماذا يراد بالنعت هنا؟ يراد به التخصيص السؤال متى يكون النعت للتخصيص ما متى يكون النعت للتخصيص اذا, إذا كان النعت طاره يكون للتحضير او عفوا للتخصيص وطاره يكون لماذا للايضاح وطاره متركنا سي ان شاء الله لكن ما هو متى متى, متى يكون النعت وتقول هذا للتخصيص يكون النعت للتخصيص ماذا قلنا في التعريف ان كان المنعوت كيف هو نكره ولا معرفة؟ معرفة. معرفة. معرفه معرفه لكن الان متى يكون النعت للتخصيص يكون النعت للتخصيص ان كان المتبوع كيف هو نكره ان كان المتبوع نكره اذا كان المتبوع خلق هذه فائده ان كان المتبوع معرفه فالنعت لماذا للايضاح وإن كان نكرة فلنعت لماذا التخصيص. للتخصيص كيف للتخصيص أعطيني مثالا لأن كما يقولون بالمثال يتضح المقر أعطيني مثالا على أن هذا للتخصيص تقول مررت برجل هذا رجل اسم جنس جنس يشمل كل ذكر بهذا الشكل رجل ذكر مطلق لم يقيد بشخص بعينه اسم شائع في افراد جنسه هل يختص به واحد دون اخر لا يختص به واحد دون غيره فقلت رجل يشمل كل بجا ها وان كان ذكر قل ذكر احسن فماذا نقول ماذا نقول رجل فاذا هذا الرجل هل هو مخصص ولا غير مخصص غير مخصص لكن عندما تقول مررت برجل خياط خياط خصصته او لا خصصته مررت برجل تاجر خصصته او لا خصصته مررت برجل حجام اذا لا ان تذكر ايش التخصيص خذوا مثال اعطوني مثال من القران من يذكر منكم مثال من القران على ان النعته جاء به للتخصيص اذكروا مثالا من القران هناك امثله كثيرة من القرآن ها ها المثال من القرآن فيه النع تجيء به لماذا للتخصيص يا لام خلق، ها عصر كليتك ها قولي ما يدرس لكم نحن طيب محمد رسول الله محمد معرفة ها نكرة نريد المنعوت نكره محمد رسول الله ماشي نعت، ها لا اقرا في تحرير الرقبة فتحرير رقبه مؤمنة لماذا جاء هذا الوصف مؤمنة كما في سورة النساء لماذا؟ للتخصيص تخصيص الإمام تحرير فتحرير رقبه مؤمنة واضح هذا؟ طيب أعطوني ما هو ضابط التخصيص عرفنا ضابط التعريف أعطيهني ضابط التخصيص ضابط التخصيص هو رفع الاشتراك المعنوي الواقع في النكرات رفع الاشتراك المعنوي عندما تقول رجل هذا اشتراك معنوي في الرجول في الذكورة الرقبة أيضا اشتراك معنوي كيف ترفعه بحسب الوضع هذا وضع لأنه يدل على مدى الاشتراك أو كما يقول كان يقول أحد مشايخنا تقليل الاشتراك في النكرات هذا أفضل تقليل الاشتراك في ماذا في النكرات هي كثيرة هي كثيرة نكراء اسم شائع لكن تقلل إيش تقلل الاشتراك في النكرات بماذا تقلل ها بماذا تقلل مصطفى تابعهم يكتبون لنا قل ما هل تسمع بماذا تقلل ب بالوصف وبالنعت فعندما تقول مثلا زارنا رجل زارنا رجل رجل ايش كريم او رجل عالم او رجل بخيل ها اذن هذا كيف هو هذا وصف كما قالوا بان ابن مالك عندما كان يذكر مسوغات ابتداء الناكره زار الامام النهم قال ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تصد كعند زيد النمره وعرفه وعند زيد يجوز والفته فيكم فناخ للنا ورجل من الكرام عندنا قالوا كان عنده ايش الامام النهم ورجل من الكرام عندنا فاذا قلت زارني رجل عالم ماذا فعلت خصصت هذا الاسم الذي يشترك فيه يعني قللت من الاشتراك في النكرات كلها تقليل الاشتراك في ماذا في النكرات هل هذا فيه اشكال ها؟ تقليل الاشتراك في ماذا في النكرات تقليل الاشتراك في النكرات زارني رجل ووصفته بماذا اما بالعلم واما بالكرم واما واما اين الشاعر من قولنا زارنا او زارني رجل كريم او رجل عالم اذكر شاعر الخالق اين الشاعر, الشاعر. رجل مكر اذا قلت زارني رجل سامع ماذا يفعل ماذا لا يدري لا يدري اي افراد هذا الجنس قد زارك لا هل يدري لا يدري لان مكر اسم شاعر في افراد جنسه فلا يدري اي جنس من هال الاجناس زارك فلذلك لان اللفظ بحسب وضعه صالح للاطلاق على كل واحد منهم لفظ رجل بحسب وضعه صالح لماذا هل صالح لشخص بعينه ام صالح للاطلاق صالح للاطلاق على كل واحد منهم كل واحد ذكر نقول له رجل ها صالح لكل واحد يطلق عليه ولكن كيف نخصص فلما قلت عالم او قلت كريم او قلت بخيل هل اتضح اتضاحا كاملا نعم لا لم يتضح اتضاحا كاملا اذا لم تفهم التعريف انما هو عندما قلنا زارنا رجل عن لم يتضح اتضاحا كامل لكنه تخصص بماذا بالعلم لاحظتم هذا هو الفرق بين التخصيص لانه اذا اتضح اضاحا كاملا ماذا يكون يعني ماذا يكون نكرا للايضاح يكون معرفه اذا اتضح اضاحا يكتب اذا اتضح اضاحا كاملا ها ماذا يكون يكون نكرا ولا يكون معرفه يكون معرفه فانا ذاك يكون قد رجعنا الى ماذا ماذا رجعنا الى الغرض الاول ما هو الغرض الاول الاضاح الاضاح هذا جيدا هل هذا واضح ها طيب الغرض الثالث لماذا يكتب المدح قلنا لي اا الغرض الثالث المدح الغرض الثالث ما هو المدح كيف المدح من يذكر لنا مثالا لهذا الغرض ها انت يا عبد القاد لنا مثالا لهذا الغرض ويحبذ لو طالب يتدرب على الامثله من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه كما كان يقول أحد مشايخنا هذا عياد رحمه الله كان إذا يعلم ان الطلبه يفهمون ويفهمون الامثله التي ذكرت في حاشيه ابن حمدون او شيخنا القلي يقول نريد امثله زنقويه يعني خارجه من خارجة من الكتاب فنحن نريد امثله من وقعه يؤتى بالنعت لماذا آه لماذا لأغراض ذكرنا الغرض الاول ما هو الايضاح الغرض الثاني ما هو التخصيص الغرض الثاني الايضاح يكون واضحا ايضاح كاملا ولا ناقصا ايضاح كاملا والتخصيص يكون واضحا ايضاح كاملا ولا ناقصا لا يكون كاملا انما بالتخصيص فلو كان كاملا بماذا خصص اما بالعلم واما بالكرم واما بالفخر واما واما واضح طيب عندنا للمذبح من يذكر مثال من القران انتظر معك لا من عنده من له مثال من من القران فليذكره ها اقرأ اول سوره تقرؤونها في القران عشر مره الحمد لله رب العالمين طيب انا ذكرت المثال تقوم باعرابه تبرع باعرابه ها الحمد لله رب العالمين طيب هذه سوره الفاتحه أو تقول يعني في غير القرآن مررت ها بزيد العالمي مررت بزيد الكريمي ولهذا دائما يضرب الامثله بزيد وعمر قال لأن زيد يعني تفاؤل ان يزيد فني وعمر لي ليعمر إيش ليعمر عقله بالعلم ها طيب قل لا خليك مررت مررت هذا لأنه يقوم باعراضه هل الحمد لله يا رب العالمين الحمد مبتدأ الحمد مبتدأ. كيف يكون مبتدأ وعلم ترفعين الرافع له الابتداء الابتداء المعنويا لا نفسي عين لا ولا يقدر <تصفيق> عارف العين نعم يا شباب العين عارف العين المعنويا جالك الشيء هو ثانيا ها. طيب ماذا قالنوا مالك في رفع المبتدا بالابتداء ورفع مبتدا بالابتداء بالابتدأ. بالابتدأ. طيب ماذا قلنا بان العامل المعنوي كم هي ها كان عندنا العامل المعنوي في النحو العامل المعنوي ايه راك ما مابيك العامل المعنوي قل شيئاني الابتداء والتجرد يا اخواني واضح طيب الحمد اتي لله لله ما في سبق الاعراض الجر ومجرور. اما ان نقول يتعلق محلوف واما هو? ها هو نفسه خبر. على من هو هو ما اختاره من مالك متعلق ومحلوف. من باب واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر لله جر ومجرور متعلقان بماذا? ها بنحدف لماذا? لأن الجر مجرد لمجرد الرد لا تستقل بذاتها إنما تحتاج إلى أن تتعلق به ولذلك حروف الجر كلها تتعلق إلا أن استثناء العلماء وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشف الفعل حيث تنزل وقد ذكرنا أبيئة سابقة عليك سوى الكافي ورب لولا ها إلا هذه الأبيئة ينبغي أن تحفظوها أنا أملا وأعليكم لا في السطور إنما حصلوها في السطور طيب لماذا قلنا الجر و متعلقان لان اختلفوا هل الجر وحده المتعلق ام هما معا ام هما معا والراجح هما معا هما معا يتعلقان زيد تابع الحمد لله الحمد لله يعني الحمد كائن لله الحمد ثابت لله يعني يستحقه الله ها الحمد لله ربي صف لي صفر لله صفر ها. رب ايش هو نعم طيب رب العالمين صي... ر... نعت لمن لله. لله لله طيب هل يجوز فيه عرب آخر ها يجوز لله ها الحمد لله لإخوة يتابعون الحمد طيب الحمد لله رب قلنا نع صفة لمن لله لف الجلال هل يجوز اعراب آخر? يلعب لعب ها مالك? ها? به? مفعل لمن? يا ابن لا. مكين لا فعل ولا احزن. ها? بدل. يجوز ان يكون بدلا. لانه سبق ان قلنا لان البدل في نيته الطرح. ها? اه. البدل في نيته الطرح. ربي ايش؟ طب يا الخالق ها عشان الله تنعصرك ربي ايش؟ ربي باش اذا كتبتم اي شيء يحفظ اذا كتبتم اي شيء ينبغي ان يحفظ الحمد لله وسبحان الله على حسب رغبة رغبه الانسان فاذا كان رغبته ان يحفظ يحفظ انا اذا سمعت بيت او ابيات في الدرس احفظه وحينا دون الاسجله أن امتى افعل كذلك وهذا كله مبني على مساله نفسيه عندك رغبه حدد الهدف أنت حفظ تحفظ ربي العالمين اتم ربي ربي ايش هو ها بدل اوناء بدل اوناء يا لاعب الجلاره هو مضاف للعالم ربي مضاف طيب سؤالي المضاف كيفه ها نبي جا المضاف كيفه لا المضاف على حسب العامل نعم. اذا كان العامل يقتضي ان كان العامل يقتضي الرفع كان مرفوعا وان كان العامل يقتضي النصب كان منصوبا وان كان العامل يقتضي الجر كان مجرورا لكن المضاف اليه كيف يكون كيف. لو حاله واحده والثاني يجرر طيب من عمل في الجر في, في المضاف العالمين، <تصفيق> ها، ما العامل فيه؟ الجار ماذا يكتب؟ ما العامل فيه؟ ربي، هذا قول من، ها؟ مذاه الثلاث، ها؟ الثلاث؟ القول بأن العامل في المضاف إليه الإضافة والإضافة. نسبه قيديه توجب جره الثاني منهما ابدا القول الثاني هو الراجح العامل فيه المضاف وهذا الذي اختاره سبويه واختاره جمهور النحات القول الثالث هناك حرف منوي هو الذي عمل ايش عمل في المضاف اليه ذكرنا لكم بيتين من يذكره منكم ها من يذكره منكم وجر بالمضاف ما اليه اضيف في مذهب سبويه ومذهب الزجاج حرف خفض والاخفاش اضافه الذي ارتضى فكم هذا بيتابع الخلق ها؟ لماذا لم تحفظوا احفظوا لازلتم صغارا احفظوا واجتهدوا لو كلفت شراء بصمه فهمتم اساله ما عندك الان لا احمد ولا ولا علي ولا, شيء قبل ولا على بالقبيله ولا عن الجالي احظ اجتهد اجتهد بان فات هذا فات هذه الفرصه خلاص فرياب اجتهد ولا تقل ما بعش لهذا اجتهد واضح هذا العالمي اتم الاعراب العالمي العالمين مضافا كيف يكون مضافا مجرور. مجرور وعلى ما جره الياء ايش لأن نائب عن ماذا؟ عن, عن الكسرة في أي موضع؟ جمع مذكر السليم من قال بأنه جمع مذكر سالم أمضب ماذا يجيبون هناك في الغرفة؟ هذا ليس جمع مذكر سالم ليس جمعا حقيقة أبدا إنما هو ملحق بجمع مذكر السليم ملحق لأننا سبقا قلنا بأن جمع مذكر السليم قسم العلماء إلى ماذا؟ إلى قسمين اسم وصفه وفع بواو و جر و سالما جمع عامر ومذنب عامر اسم مذنب صفه وقلنا بأن بان جمع مذكر سالب بنوعين سواء كان اسم او صفه لا يمكن ان يجمع هذا الجمع الا بشروط ايش هي هذه الشروط هذه سبقت لكم في باب عرفه عالم تعالى اي نعم احسن ان يكون عالما لمذكر طيب قل اذكرها اذا اردنا ان نجمعهما يعني سواء كان الاس أو الصفة جمع مذكر سأل ماذا نقول اذكر الشروط في بمعارضة تعالى العرب سبقت الذي يجمع ان يكون عالما لمذكر عاقل خاليا من, ل... من التانيث ومن التركيب خاليا طيب اجمع لي عبدالله يمكن لنا مركب ولكن الذي يجمع صدره خلاف للكوفيين قالوا يجمع الصدر والعجوز والصحيح ان الذي يجمع ويثنى منه الصدر والثنى واجمع في المضاف الأولي كعبد شمس وكعبد الأشهر إذا ما يشترط في الاسم الذي يجمع مع مذكر سامي ليكون مفاضل ليكون مذكرا عاقلة ها قال يتكنس ومن التركيب خذ مفردا مذكرا وعاقلا وعالما غير غير غير مركب من, من التسليمه هذا بيت سبق وهذا ذكر ذكرنا فيه إيش؟ ذكرنا فيه لا يشترط في الاسم ليجمع جمع مذكر السليم واذا كان صفه ما لا يشترط فيه ان تكون لمذكر فقط ان تكون لمذكر فقط عاقل خالد تيتني لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالآلف والتاء لا يمتنع مؤنثه ماذا؟ من الجمع بالآلف والتاء وارفع بواو وبيجهر ونصب سلم جمع في شروط تجتبع من عالم أو صفة مذكري ذو العقل أو ذي العقل وإن كنا كنا حفظناها ذو الصحيح ذي وإن للعقل من تئن وترك عالي ليست كأحمر ولا سكران ولا صبور كجريح بان هذه أبيات كلها سبقت لكم للأسف في باب معرفة علم الأعراب الشايب أتى من الأعراب الحمد لله يا رب العالمين الجناي بقى إيش؟ عن نائب عن الكسرة لأنه إيش؟ ملحق بجمع المدرك السالم ما بقى المبارك؟ أول وعالمون عليون ها قل وبابه الحلقة والأهلون أول وعالمون الليونا، نعم طيب النون ما هو ما موقفها؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد لأنه سمي سالما لسلامه بناء المفرد فيه مع قطع النظري بزيادة الواو والنون في حالة الرفض واليال. وزيادة الياء والنون في حالتي النصي والجر واضح طيب. هذا هو الغرض كماذا كما فاد الحمد لله ربي هذا, إيش هو؟ مدح. هذا مدح ولا إيش هو؟ مدح مع المدح ما هو ضد المدح الذم الغرض الرابع ما هو الذم من يذكر لنا مثال للذم ها. ها لا من يذكر لنا مثال للذم صفه احسنت أعوذ بالله ألفا أنت أول رميته من غير رمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مررت بعبد السلام البخيل مررت بزيد الفاسق الفاسق هذا ذنب ولا لا هذا ذنب طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يعني أعوذ بالله من الشيطان المجد. ها. لأن الذي كان يعلم لم يحضر أعوذ فعل مضارع كيف يكون هذا من أي أنواع الفعل هذا فعل مضارع من أي من أي أنواع فعل معتل أجوف لأن عينه هو كيف هو وو أعوذ لأن الأصل كيف كان أعوذ أعوذ بفتح الهنزة وسكون العين وضم وضمئнеش الواو على وزنه افعلو فاستثقلت الضمة على الواو استثقلت الضمة على الواو فنقلت الى ماذا الى العين كيف استثقلت على الواو ان الواو الشغل مخرى استثقلت الضمة على ماذا على الواو فنقلت الى ماذا نقلت الى الى العين فقلنا فصارت اعوذ هذه كما يقول علماء النحو والاصرف بالذات هذه عله يعني كل ما كان من هذا الباب هذه علة لكل ما كان من هذا الباب اين فاعل اعوذ طيب الاول الذي انت تس اكثر اين فاعل اعوذ تقديره انت اعوذ بالله هذا التقدير انا اسالك سؤالين اعوذ ها في ضم مستتر وش استطاره هو واجب ولا جائز? ها طيب بسرعة نعم جائز واجب لا احنا كان عندنا إذا, اذا اذا سكت خلاص يمر يمر غيرك ها? لا هذا واجب. ومن ضمير الرفع ما يستطاره كفعل اوافق من الطبيب اتشكر هذا واجب. اعود انا. طيب هذا الضمير المستتر من قبيل المتصل ولا من قبيل المنفصل? ها شو هو منفصل هو ايش ضمير منفصل هل هو من قليل الافتصال ولا من قليل الانفصال ها ما رايكم ها قولوا بالخطا نصل بالاتصال شو الدليل كذلك الضمير مهما يستطع فانه متصل قد اشتهر أنا قصدت اليوم عنده لأنكم تكتبون ولا تحفظ. اتم أعود بالله بالله جرم جرم تعلقان بماذا بمحذوف او غيره؟ شو محدث هو الفعل موجود كيف؟ إما أن يتعلق بكامل أو بناقص. هنا الكامل موجود كيف يتعلقان بمحذوف؟ ها يتعلقان بأعود وأفساء الخلق. طيب أعوذ بالله من الشيطان من هنا لي لماذا بابتداء الغاية هذا ليه من هنا بابتداء الغاية من الشيطان جوانج المتعلقان لماذا ها قول متعلقان ما أعوذ أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم ما مقع فيها نعطي أشي هذا النعت سبب ولا حقيقي، ها حقيقي حقيقي للشيطان. هذا النعت حقيقي للكيس. هذا النعت حقيقي للشيطان. طيب جملة استعادة هي جمله ابتدائيه ولا إيش هي؟ جملة ابتدائية. ما ها؟ جملة لا محل لها ها؟ لا محل من الاعراب لا ويجوز وش قال الذي ه يجوز, يجوز آخر نعم يجوز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيمة نعت مقطوع وهذا النعت مقطوع إما أن يكون مش متعلق نعت مقطوع إما أن يكون تقديره هو الرجيم أو إذا كان منصوبا أذم الرجيمة اذم الرجيمة كما سبق ان قلنا في عرب البسمة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم الامين ومين التي سبقت واضحا طيب كما تقول ومرأته كيف نقرأ الحواش? حمالة الحطب قراءة حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب هذا مقطع كيف تقول? ومرأته حمالة. حمالة واضح. لكن حمالة نعت مقطع رفعت مقطع ما وقافني أرب أيضا منصوب على ذم على الذم تقول أذم مراةه أذم مراةه واضح وما إذا كانت موضة هي مراة واضحة فإذا ولهذا مراة هي أم جميل أم جميل اللي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم تقال من أرب الجميل فليلعن أم جميل من أراد الجميل فليلعن أم جميل وضع طيب كم غرب ذكرنا الغرب أو المغرب الايضاح متى يكون إذا كان نكر أو إذا كان معرفة إذا كان معرفة الثاني إذا كان نكر نكرة هل يكون الإضاح كاملاً لا يكون كامل التخصيص فقط بالشيء الثالث المدح الرابع للذنب ها اذا ذكر الرابع فقط الخامس بعد المدح والذمي هناك درجه ثالثه مايه ها عندنا المدح بالدرجه الاولى ضده ونقيضه الذنب الدرجة الثالثة ما هي؟ الترحم الدرجة الثالثة يسميها أبريباً لحرش الترحم طيب كيف ترحم؟ اذكر لنا مثالاً للترحم اذكر لنا مثالاً للترحم مررت بزيد المسكين. مررت بعبد السلام المسكين. تترحم يعني تشفق علي مررت بعبد السلام المسكين اللهم اني عبدك الضعيف اللهم اني عبدك الفقير اللهم اني عبدك الذليل اللهم هذه ايش هذا ما ما ما هو هذا الأسلوب للترحم فهو اسلوب واحد هذا نوع فيه كما تشن ها هذا اسلوب ايش يراد به الطرحهم الوصف بيبطرحهم. هذا الوصف للطرحهم طيب من يعلم المثال الأول يكفيك اللهم وشذي اللهم في قاري هذا حتى تقراوا إن شاء الله الألفية يعني ولعل في المرحلة الثانية نشير إلى هذا ونعلمه لكم لكن تستعمل اللهم في معروف النسائل التي تستعمل فيها اللهم لكن اعلم لي المثال السهل مررت بي عبد السلام أو بزيد المسكين مررت بزيد المسكين يا. مررت فعل وفعل ها؟ بزيد جرى مجرى جرى مجرى المسكين نعت بالطاعة نعت ليش نعت ليه لماذا نذكر هذه الأغراض لماذا نذكر هذه الأغراض لأنك عندما تعلن تقول لهذا النعت إما للتخصيص وإما للايضاح وإما للذنب وإما للمدح وإما للطرحهم فتقول لهذا نعت للطرحهم هذا نعت لمن؟ للطرحهم طيب المثال كما الذي ذكرنا؟ الخامس الغرض السادس التأكيد أو التوكيد كما سيأتي إن شاء الله يجوز التأكيد ويجوز التوكيد ويجوز التأكيد، ها القلب بعد توكيدها سيأتي إن شاء الله على عندما نصل إلى باب التوكيد نبين هذا بإذن الله عز وجل. قلنا السادس والخامس، السادس الغرض السادس ما هو التوكيد، التوكيد والتأكيد لا يضر. ما هو الغرض الذي يقومه و... إيش نعطف إلى التوكيد؟ ها كما قلت. أعطيني مثلا في القرآن أحسن ها. ما هو ها. أنت ذكرت لنا جوا الشرط نريد التوكيد نعت للتوكيد قل الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة نفخة واحدة إيش واحده أنا واحدة نعت لمن نعت لمن لتأكيد النفخه هذا نعتش للتوكيد يقول الله وجل أيضا آية القرآن أخرى في سورة البقرة، ها. عشرة كاملة عشرة كاملة، ها رايدوا عشرة كاملة عشرة كاملة كاملة, كاملة ما مكرف للتوكيد غرض من الاتيان التوكيد كما تقول من الامثال التي تجري عن السنه هذه الامثال لا تتغير يقول أمس الدابر لا يعود أمس الدابر لا يعود لمن هذا للتوكيد أيضا للتوكيد اذا السابع الابهام السابع الابهام اذكرواها هكذا على السريع الاول كلكم الاول العضاء الثاني التخصيص, التخصيص. الثالث المدح الرابع الذنب الخامس الترحم السادس التوكيد السابع الإبهام. الابهام ما هو مثال الابهام الابهام اعطوني مثال الابهام ها ابهم ابهم الشيء تاتبي بالناة وتبهم تقول لعبد السلام البخيل تقول له تصدق بصدقه قليله هذه قليله اش هي فهمتها ابهمنها معك تصدق بصدقه قليله وابهمتها وكونه بخيلا تقول تصدق بصدقه كثيره وكثيره ربما تكون خمس دراهم ولكن بالنسبه هو البخيل هي تعتبر كثيره ولكن ماذا فعلنا ابهمناها فهل يكون الناتج الاسلامي للابهام للابهام تصدقوا ولو بغرف محرق تصدقوا ولو بماذا بشق قمره تصدقوا ولو يعني الان نتكلم الان عن درجه الحديث انما المثال فاذا تبهم تاتي الناتج الابهام قله او كثره تبهيبها أقلة أو كذا ما هو الغرض الثاني؟ ها الغرض الثاني؟ التعميم التعميم طبعا هناك أغراض أخرى لا يكفي هذه الأغراض لأنها أغراض أخرى ربما ترعى كما يقولون نزيدها في المرحلة الثانية أعطيني مثالا للإبهام مثالا للإبهام أعرفوا للتعميم الامام اعطينا في مساله صدقه صدقه البخيل ها اعطينا للتعميم ان الله يرزق عباده الطائعين وعمل والعاصي يرزق الله العاصي ها <تصفيق> نعم الم يقول ربنا عز وجل لما قال وارزق اهله للمقال وان ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتنهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريته ماذا قال الله لا ينال أهدي الظالمين انظروا سيدنا إبراهيم عمن ظن أن مسألة الرساله والعلم يعني كما لا تعطى مثلها مثل الرزق فلما جاء فقال ربي عز وجل قال وارزق أهله من الصدرات من منهم؟ من آمن منهم بالله فقط واليوم الآخر هماذا قال الله؟ قال ومن كفر يشمعنا ومن كفر؟ وأرزق من كفر فالقياس هنا كان صحيح لنا؟ لا واضح فهمتم هذه؟ طيب إن الله يرزق عباده من؟ عباده من؟ الطائعين ومن آخر والعاصي يرزق عباده ايش الطائعين والعاصي إذن يكفي على الأغرب ننتقل إلى كلام المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تاب النعت النعت تابع للمنعود في ماذا النعت تابع ذكز معجلا الصفاء صيقل ها صيقل النعت تابع ها للمنعود في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره ها هذا كلام مصنف النعت باب النعت النعت تابع لمن تابع والتابع طبعا الاصل ان يكون مؤخرا والمنعوت ان يكون مقدما فيما يتبعه يتبعه في الرفع ويتبعه في النصب ويتبعه في الخفض وسبقا قلنا بان التوابع فيها من لا يجوز تقديمه على المنعود ابدا فيها يعني هذه التوابع كما سيأتيه وكما سبق واذا يتبعه في ماذا في نصب في رفعه وفي نصبه وفي خفضه وفي تعريفه وفي تنكيره ثم ذكر الان في المصنف ماذا قال نحو قل قام زيد العاقل قام فعل ماذا الفتح لنحن لو الاعراب زيد فاعل مرفوع الدوضة الرفع لا قامه والفاعل طبعا أصل في الفعل الرفع أصغر يلا بيه الفاعل مرفوع والمفعول منصوب زيد صف صف لزيد كيف هو أحمق ولا عالم ولا جاهل العاقل رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل زيد المفعول به العاقلة رأيت زيد العاقلة صفه مررت بزيد بن ايش العاقلي كيف هو صفه طيب ذكر المصنف في اول هذا الباب احكام النعت عندما قال باب النعت النعت ايش ذكر هنا الاحكام وعندهم من جملة المرضود ان تدخل الاحكام في الحدود ولكنه هو ذكر الاحكام احكام النعت من يذكرها لنا بيكون انت أدخل. اين ذكرها <متبع عمى> <متبع> والنعت تابع للمنعوت خذوا فائده التابع التابع لفظ متاخر ولا انتم جدد وإلا كنت ساترضي من ترك الهاتف مشغول اغلق الهواتف بسرعه والنعت تابع للمنعوت لفظ متاخر دائما التابع لفظ كيف يقول متاخر دائما يتقيد في نوع اعرابه بماذا يتقيد بلفظ المتقدم عليه وهذا اللفظ المتقدم عليه ماذا يسمى أحسن احسنت يسمى المتبوع وهو الذي نسميه الاسم المشارك الاسم المشارك لما الاسم المشارك لما قبله في اعراب ايه الاسم المشارك ها لما لما قاله في اعرابه مطلقا او كما قال المحاجب كل ثانم اعرب باعراب سابقه من جهه واحده سجل هذا من الكتاب كل ثانم اعرب باعراب سابقه من جهه ايش واحد كل ثاني شنو هو الثاني هنا شنو هو الثاني نعت تابع كل ثاني اعرب بماذا بإعراب سابق سابق كيف هو إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا إذا كان ومنصوبا يكون منصوبا اذا كان مجرورا يكون مجرورا من جهة الواحيه مرفوع يرفع منصوب ينصب مجرور يجر وهو ليس خبرا من مشارك ما قبله في اعراضه وعامله مطلقا كما يقول ابن مالك واتبعكم من هذا التعريف يكفي تعريف ابن الحاجب ثم قال المصنف في ماذا يتبعه باب النعت تتابع المنعوت في ماذا في رفعه ما معنى في رفعه يعني ان كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا اعطني مثالا قام زيدون العاقل كما, كما ذكر المصنف قام زيد العاقل اغطي مثال اخر جاء الولد المجتهد جاء الولد المجتهد حضر الغلام النبيه النبيه واضح هذا صفة ولهذا قال المصنف يتبع منعوته في رفعه وفي نصبه إيش معناه في نصبه ان كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا كلمت الولد المجتيدة علمت الولد المجتيدة الراقصه نعم واضح ثم قال المصنف وفي خفضه ايش معناه في خفضه نفس الشيء ان كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا وعجبت بالمصطفى النائم بمصطفى النائم بمصطفى النائم وعجبت بالولد المجتهد ها واضح فاذا هنا ان كان مخفوضا ان كان المنعوت مخفوضا كان النعت ويتبعه كذلك في ماذا تعريف. في تعريفه نحن رايت زيدا العاقل جاء زيد العاقل مررت بزيد العاقل نحن أتينا بزيد ثم اتينا بالنعت كيف هو صفه معرف لانه يتبع منعوته في تعريفه رايت الولد ها المجتهد جاء الولد المجتهد مررت بالولد المجتهد فإذا يتبعه في ماذا؟ بعد ان أتبعه في اعرابه رفعا ونصرا وجرا يتبعه في تعريفه ثم قال أيضا وهناك لم يحدث وهو تابع له أيضا في تنكيره فتقول رايت ولدا ولدا نكرا كل اسم شائعه في افراد الجنس لا يقص به واحد دون اخر رايت ولدا كسولا رايت ها جاء ولد كسول, ها بولدي كسول ها مررت بولد كسول ثم قال هنا يتبع النعت من العدس في ماذا؟ في التذكير والتأنيث والتثنيه والجمع لاحظوا هنا وإذا كان النعت حقيقيا هذا إذا كان النعت حقيقيا تقول أعطيني مثال أعطيني مثال, المثال. أعطيني مثال في النص مثلا رأيت طالبين ناجحين رأيت معلمين ناجحين الآية معلمتين ناجحتين هذا في حالة النص كلمت معلمين ناجحين علمت ها. معلمين ناجحين علما ومعلمات ناجحات السؤال عرفنا كلام المصنف رحمه الله عندكم مثل عرفنا كلام المصنف بقي لنا أن المصنف أشار إلى ها من خلال المثل إلى أن النعت ينقسم وينقسم باعتبارات متنوعة اولا باعتبار معناه ها ما هي أنواع النعت التي ذكر المصنف قلنا باعتبارات جواب ينقسم النعت عند المصنف ما هي باعتبارات متنوعة فالمصنف قسمه باعتبار معناه الى قسمين شو هو القسم الاول الصنغه حقيقي الأول الاول الحقيقي والثاني السببي اذا فالنعت ينقسم الى حقيقي والى سببي ما هو النعت الحقيقي ها ما هو النعت الحقيقي انت ما هو النعت الحقيقي سبق لك قرتي الأجنومية صحيح؟ يعني قرتي طيب ما هو الناعة الحقيقي؟ هو هناك تعارف كثيرة أنا أعطيكم تعريفا مختصرا ومفيدا ومفهوم التعريف للناعة الحقيقي هو ما على معنى اكتبه بسرعة هو ما على معنى في نفس منعوته الأصل هو ما على معنى في نفس منعوته من الأصل ها متبوعي أو منعوته ولكن قل منعوته كما هو منعوته الأصل أو ما هو بمنزلته طبعا علامته رفعه لضمير مستتر يعود إلى منعوته ها ما هو بمنزلته وعلامته ما هو او فيما هو بمنزلته وعلامته ما هو رفعه ما هو الحقيقي ما علامه الحقيقي ما هي علامه الحقيقي ها الخلق ما هي علامه النار الحقيقي قل على معنى في نفس يا الله انت تعرف لي ما هي علامة علامة الحق علامته رفعه لضمير مستتر يعود إلى المنعود هذه علامته آه. ما هي علامته رفعه لضمير مستتر يعود على المنعود عطيني مثالا جاء الولد المجتهد المجتهد اين ال الضمير فيه ضمير مستتر المجتهد هو يعود على ماذا من... يعود على المنعوت اشوف هذو من... يفهمون يكتبون لنا ها جيد ما هو قلنا ها ما هو علامه النصب الحقيقي ها ارفعوا الضمير ارفعوا يعود الى المنعوت ويتبع المنوط في ماذا يتبع النعت في هذه الحال النعت في ماذا في اعرابه وتعريفه وتذكيره وجمعه وتانيثه يتبعه في ماذا في اعرابه وما لاخر ويتبعه في اعرابه سواء كان رفعا او نصبا او خفضا والتانيثه وتنكيره وتذكيره وتانيثه وجمعه جمع مذكر سالم او جمع تكسير كلها يشمل هذا واضح هل واضح هذا لما قلت المجتهد جاء ماذا قلنا مثال مجتهد جاء الولد المجتهد ها جاء الولد المجتهد قلنا المجتهد ناف لمن الولد للولد هل مجتهد رفع ضميرا؟ نعم والضمير إنه مستقل. أين يعود؟ هو. هو على ما يعود؟ من يعود؟ وهذا الاستطرام من قبل ولا من قبل الجائز الصحيح من قبل الجائز ويعود على من؟ على ماذا ما يعود؟ على الولد. الولد. يعود على الولد. طيب ما هو النعت السببي أو لا ما هو القسم الثاني هذاك الأول؟ فهمنا الان النعت الحقيقي في اشكال النعت الحقيقي ها في إشكال نذير في اشكال ها طيب انت مصطفى في اشكال نعت حقيقي واضح طيب حتى نسيت اسمي كنت ميمي الحقيقي فهمناه وفهمنا علامته النعت السببي ما معناه وما هو اكتب تعريفه والذي يدل على معنى في شيء هو الذي يدل على معنى في شيء انا ضفت التعاريف المعروفه في الأزهاري وفي هذا انا نحاول ان نسمي له تعريف اخرى ها هو الذي يدل على معنى في شيء بعده له صله وارتباط بالمركب يلا اكتب هذا التعريف هو الذي يدل على معنى في شيء بعده له صله وانتباط بالمنعود ها تعريف انت هو الذي يدل على معنى في شيء بعده له صله وارتباط بالمنعود نذير كتبت ها انت استيقظ جان ها ها هو الذي يدل على معنى في شيء بعده له صله وارتباط بمن عدت جاء زيد القائم ابوه ابوه هو الذي يدل على معنى في شيء القائم ابوه له صله وارتباط بمن شو الله الصله اللي عنده ابوه له ابوه من ابوه زيد زي. طيب ما علامه النهر السببي نضحك تعرف معنا ان يرفع ضميرا يعود على ماذا على وما علامته السبب علامته أن ان يرفع اسما ظاهرا غالبا أن يرفع اسما ظاهرا غالبا متصلا بضمير يعود الى المرجوع لا بد من هذا القيد ان يرفع اسما كيف هو ظاهرا غالبا اكتب هذا القيد غالبا ها ان يرفع اسما ظاهرا غالبا متصلا بضمير يعود الى ماذا يعود الى المنعود قائم ابوه هذا الضمير يزيد بعض الشراح ان يرفع ماذا قلنا اعد ماذا كتب انت ان خلق أن يرفع اسماً, اسمًا ظاهراً غالباً متصلًا بضمير يعود إلى المنع. أنت نذل، لأن رأيت إخو ما كتب الذي اكتُب لعله ما سمع لماذن. أن يرفع اسمًا ظاهراً غالباً متصلًا بضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المنع.ضميراً بارزاً يعود إلى ماذا؟ يزيد الضعف. ضميرا بارزا انما يكون بارز او غير بارز ظاهر ابوه هو هو هذا ضمير كيف هو بارز له صورة ترى فهو بارز يعود وين المنعود جاء زيد المجتهد ابوه جاء زيد المجتهد اخوه جاء الولد المجتهد اخوه واضح؟ في المجتهد ما ملك في الاعراب المجتهد ها ماذا يقول هذا؟ ان يرفع اسم الظاهرا غالبا متصلا بضمير يعود الى المنعود ضمير بارز يعود الى المنعود ضميرا بارزا يعود الى مثاله عود مثاله اعطينا المثال اخر جاء الولد المجتهد اخوه جاء الولد المجتهد اخوه طيب قل لي انت المجتهد ما هو قراءه الاعراب نعم نعم نعت لمن لابوه كيف نعت لابوه ها ها جاء الولد المجتهد أبوه المجتهدناك لمن للولد وأخوه ما مقرب في العرب ما موقع أخوه ما بك ها ها قول ما مقرب في العرب أنا أعرف أنا قلت الآن اعرف ما مقرب في العرب الجنة فاعل فاعل المجتهد فاعل للمجتهد واضح فهمته ولا ما المثال اللي ذكرناه جاء الولد المجتهد اخو ما بك تشابه عليك البقره ان البقره تشابه علينا طيب اذكر مثال واعرفه انت انت بقى جاء الولد اه جاء اه الولد دفاع المرفوع تمضية. آه مجتهد. مجتهد ناعس. ناعلما. ليزيد. نعم. للولد. للولد. طيب. نعت. أخوه مم قاهر. جاء الولد المجتهد أخو. شنو قلنا شنو قلنا تعرف؟ أقرأ التعرف. فقرأ التعرف. أقرأ التعرف. أقرأ هاه. ارفع صوتك بالتعرف. <تصفيق> شيء بعده له طيب هذا المعنى اعطيني ماذا يرفع ان يرفع اسم الظاهر يرفع اسما ظاهرا فين اسم الظاهر ان يرفع ركز ان يرفع معنى فاعل. أن يرفع فاعل. أن يرفع اسم كده هو ظاهر فين هو الاسم الظاهر فاعل, فاعل لمن للنعت لأن المجتهد, المجتهد هو الذي رفع لأننا نتكلم عن النعت النعك الحقيقي يرفع الفاعل ولكن كيف هو ضمير ولا ظاهر؟ ضمير ضمير عن خالق الله يليل وإما النعت السببي يرفع أيضا فاعل كيف هو ضمير ولا ضمير؟ النعت السلبي يرفع ايش؟ يرفع الفاعل كيف فين قالو ولا اسم من ظاهر اسم من ظاهر متلبسا ومتصل بضمير طيب جيد أنا معك اما النعت الحقيقي النعت الحقيقي يرفع الفاعل وش الفاعل اللي كيرفع ضميرا ام اسما ظاهرا متلبسا بضمير اسما ظاهرا اسما متلبسا بضمير نعت الحقيقي عن السبب أنا انا سالتك النات الحقيقي النعت الحقيقي هل يرفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير ام يرفع اسما لا ها يرفع ضميرا يرفع ضميرا ها النعت الحقيقي يرفع اسما ضمير, ضمير مستتر ولا يرفع اسم الضائر لا. والذي يرفع اسم الضائر لا. هو النعت السبب وعيد عندنا النعت لك من الى إلى قسمين حقيقي والسبب والحقيقي ماذا يفعل يرفع ايش ضمير مستتر يعود الى المنعت طبعا والنعت السبب ماذا يفعل يرفع اسم الضائر, يرفع اسم الضائر. يرفع اسم الضائر غالبا متلبس بماذا بضمير. بضمير اعطينا مثال جاء الولد, الولد المجتهد اخوه, أخوه. المجتهد ما موقعه في الاعراب نات نات حقيقه ولا نات سبب سبب, سبب. لانه أه. لانه ايش رفع اسما ظاهرا متلبسا بضمير والضمير يعود على ماذا يعود إلى المنعود ما هو المنعود؟ الولد. هو الولد الآن أعلم فنكفين واضح؟ أنت ننهل في إشكال؟ طيب نعت السبب ها إذا كان عنده مزية من يتكر مزية, مزية نعت السببي ها قلنا النعت تابعوا لي في ماذا؟ أنت تابع في ماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وتنكيره وإلى غير الله ووو... طيب النعت السببي خذوا هذه الفائدة لا يكون إلا مفردا ولو كان من مثنى او أو جمعاً النعت السببي يلا بسرعة انصري لا يكون ايش لا يكون الا مفردا حتى ولو كان منعوتهم مثنى الجواب نعم حتى ولو كان يعني منعوتهم جمعا الجواب نعم وفي ماذا يتبعه ما دام لا يتبعه في لا يكون الا مفردا في ماذا يتبعه الاعراب احسنت في اعرابه وماذا اخر وتذكيره وتانيثه الاعراب ما هي الجهة الاعراب عندنا في النات? ها? قل. الرفع والنسل. الرفع والنصب الخفر. حركات. طيب. ماذا اخر? والتذكير والتأنيف. اذن يتبعوا من في ماذا? في اثنين من خمسة. نعت سببه يتبعوا من في اثنين من خمسة. جاء الولدان المسافر ابوهما. ابوهما. لن نقل المسافران لماذا؟ لماذا؟ لأن النعت السلبي لا يكون إلا, لا يكون إلا مفردًا. مفردا وهذه فائدة إفهم وعجب ورأيت البنات المسافرة أمهن ورأيت البنات ويجوز البنات يعني على أنه تكسير الموين هذا مسألة وخرى بعدين من سنة صنا سببها. ها? ورأيت البنات المسافرة. رأيته في الوفائي. البنات ايش هو? مفعول به. منصوب. هنا ايش عموانة الساني. اكسرناه بعد الفتحة. المسافرة ناعة من هذا? ناعة الحقيقي ولا ناعة الحقيقي? ها? نعت اشرا ندي هذا نعت الحقيقي ولا نعت الحقيقي؟ باش نهجم ها ماك يا ندي شنو هذا نعت حقيقي ولا لا ها نعت سبب يعني نعت السبب. انظر الى ما رفع الرفع اسم ظاهر متلبسا بضمير يعود الى المنعوت اما رفع ضمير مستترا دفع ايش اسما ظاهرا ها ولذلك ضرب لنا المصنف امثله لذلك فقال ماذا قال تقول ركزوا تقول القول كلمة تقول عندها معان ثمانية وبعضهم قال اكثر وبعضهم قال اكثر ها وقد نظمها بعضهم خليكم انا أنا اذكر لكم النظم وفي الاخر لا يوقف خلي تقول ايش له لا تقول في التمثيل في التمثيل اذا كنت تريد ان تمثل للنعت المرفوع ماذا تقول كان كأن المصنف قال تقول قام زيد العاقل كانه يقول اذا اردت ان تمثل للنعت ايش الحقيقي ماذا تقول قام زيد العاقل هو مرفوع وإذا ردت أن تمثل للنعت المنصر ماذا تقول رأيت زيدا العاقل وإذا ردت أن تمثل للنعت المجرور تقول حقيقة طبعا تقول مررت بزيد العاقل وهذا معنى قول مسلم رحمه الله تعالى والنعت تابع للمنعود في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ومررت بزيد العاقل واضح؟ هنا افهموني في مساله واحدة النعت الحقيقي يطبع منعته في أربعة من عشرة يطبع منعته في أربعة من عشرة والنعت السببي يطبع منعته في اثنين من خمسة كم؟ ها سعوروما لعلنا نقف هنا للاسف لان النعت فيه كلام طويل وباذن الله عز وجل فانا كنت احببت ان اختمه اليوم لكن قضى الله ما شاء فعل ان النعت فيه أحكام مهمه جدا ولا أريد ان امر عليه فقط وكما قلت لكم سابقا لا نريد ان نختم الكتاب دون أن نفهم ونخرج من الكتاب لا نريد ان نخرج من الكتاب صفر كفي لم يساعده السبب وكذلك ما يقول عبد الله بن مسعود فليكن عمك ما في الكتاب لا ختم الكتاب وأن لا نخرج كما دخلنا إذا لا بد إيش لا إن شاء الله من التأمل ونتكلم على لسيما النعد البدد اسبروا معي النعد عنده نيف وتس وتسعين صورة في فيه نيف وتسعين صورة وستبتل إن شاء الله سهله سهله يعني لا تخاف، تسمعوا نيف وتسعين صورة وتسعين صورة هذا كثير لكن لا أسأل جد ها أنقف هنا الله تعالى اعلم واحكم وغدا إن شاء الله درس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته